سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تدر لا تبقي ولا تدر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا